إِلَٰهَ فَقالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ تَخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةَ لَئِن لَّآتُونَ لا عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن ظَلَمَ مِن مَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذبا